بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس التاسع من مجالس جرد تفسير العليمي رحمه الله تعالى وكنا في سورة البقرة وصلنا إلى قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ يقول مفسر رحمه الله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة نزلت في غزوة الخندق لما أصاب المسلمين الجهد تطبيبا لقلوبهم وقيل في حرب أحد تلخيصه أظننتم أنكم تدخلون الجنة من غير مشقة ولما يأتيكم قال ولما فيه معنى التوقع المعنى إن إتيان ذلك متوقع منتظر مثل أي شبه الذين خلو أي مضوا من قبلكم من النبيين والمؤمنين مستهم أصابتهم البأساء الفقر والضراء المرض وزلزلوا أزعجوا بأنواع البلاء حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه المعنى إن الأهوال اشتدت عليهم إلى غاية قال فيها الرسول والمؤمنون استبطاء للنصر لا شك متى نصر الله الذي وعدناه قال لو تعالى ألا إن نصر الله قريب غير متأخر؟ قرأ نافع حتى يقول بالرفع على أنه في معنى الحال نحر شربت الإبل حتى يجيء البعير يجر بطنه فهي حال ماضية محكية وقرأ الباقون بالنصب بإضمار أن وجعل الفعل مستقبلا أي إلى أن يقول يسألونك ماذا ينفقون نزلت في عمر بن جموح وكان شيخا ذامان فقال يا رسول الله بماذا نتصدق وعلى من ننفق فأنزل الله تعالى وما استفهام المعنى أي شيء الذي ينفقونه قل ما أنفقتم قال وقوله من خير بيان للمنفق ثم بين مصرف النفقة بقوله فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل تلخيصه ما أنفقتم من حلال فهو خير كله إذا كان على هؤلاء المذكورين وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم يجازيكم به ثم بفرض الزكاة كتب عليكم القتال يقول كتب فرض عليكم القتال أي الجهاد وهو قتال الكفار وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سخط عن الباقين الفرض كصلاة الجنازة ورد السلام بالاتفاق وهو كره لكم أي شاق عليكم وعسى من أفعال المقاربة فيه طمع أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم لأن في الغزو إحدى الحسنيين إما الظفر والغنيمة وإما الشهادة والجنة وعثى أن تحبوا شيئا يعني القعود عن الغزو وهو شر لكم لما فيه من فوات الغنيمة والأجر والله يعلم مصالحكم وأنتم لا تعلمون ذلك رؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن جحش هذا يتعلق بما يأتي قصة سريعة نخلة يتعلق بيسألونك عن الشهر الحرام <تصفيق> هنا روي ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن جحش وهو ابن عمه النبي صلى الله عليه وسلم في اخر جمادى الاخره قبل بدر بشهرين في سرية على رأس في سرية على رأس سبعة عشر على شهرا من مقدمه المدينة ليرصدوا عيرا لقريش فيها عمرو بن الحضرمي وثلاثه معه وهم الحكم ابن كيسان وعثمان بن عبد الله بن المغيره ونوفل ابن عبد الله المخزومي فقتلوا عمرو بن الحضرمي فكان أول قتيل من المشكين واستأسروا الحكم وعثمان فكان أول من أسر في الإسلام وأفلت نوفل فأعجزهم وكانت الوقعة ببطن نخلة بين مكة والطائف وجاء عبد الله وأصحابه النبي صلى الله عليه وسلم بالعيل والأسيرين وقالوا يا رسول الله قتلنا ابن الحضرمي ثم أمسينا فرأينا هلال رجب فما ندري في رجب أصبناه أم في جمادة قال ابن عباس كانوا يحسبون تلك الليلة من جمادى وكانت من رجب فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم العيرة والأسيرين وانتنع عن أخذها فعظم ذلك على أهل السرية وسقط في أيديهم وقال المشيكون قد استحل محمد الشهر الحرام فنزل طعن هنا يذكر الخبر أنه كان في جمادة يعني اللبس وقع بين جمادى الأخيرة ورجب وفي بعض الأخبار في السير أنه أن اللبس كان بين آخر رجب وأول شعبان يعني لألا يلتبس على القارئ الكلام هنا قال فنزل يسألونك عن الشهر الحرامي يعني رجبا سمي بذلك لتحريم القتال فيه سمي بالشهر الحرامي لتحريم القتال فيه يسألونك عن الشهر الحرامي قتال فيه قل يا محمد صلى الله عليه وسلم قتال فيه كبير عظيم تم الكلامها هنا ثم ابتداه فقال وصد عن سبيل الله أي وصدكم المسلمين عن الإسلام وكفر به أي بالله والمسجد الحرام أي مكة عطف على سبيل الله وإخراج أهله أي أهل المسجد منه وهم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون أكبر عند الله أعظم وزرا من القتال في الشهر الحرام والفتنة أي الشرك أكبر من القتل أي من قتل ابن الحضرمي في الشهر الحرام فلما نزلت أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العيرة عزل منه الخمس وقسم الباقية بين أصحاب السرية وكانت أول غنيمة في الإسلام وبعث أهل مكة طبعا سرية نخلة فيها عدد من الأوائل ففيها اول غنيمة وأول خمس وأول أسير وأول قتيل من المشركين قال وكانت أول غنيمة في الإسلام وبعث ولا يلتبس قضية أنه يكون أول غنيمة وأول خمس في الغنيمة مع أنها كانت في أنها كانت قبل غزوة بدر والأحكام المتعلقة بقسم الغنائم نزلت بسورة الأنفال تتعلق فهذه القصة كان ثم وافقه كانت إجتهادا يعني وفي بداية الأمر القصة سارت فصيلها كان اجتهاد من عبد الله بن جعش أنه عزل الخمس ثم بعد ذلك أقره أقره الشرع في قسمة الغنائم في بدر وتفصيل هذا في موضوعي قال وكانت أول غنيمة في الإسلام وبعث أهل مكة في فداء اسيريهم فقال بل نقفهم حتى يقدما سعد وعتبه فإن لم يقدم قتلناهما بهما فلما قدما فأداهم فأما الحكم ابن كيسان فأسلم وأقام مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقتل يوم ذئر معونة شهيدة وأما عثمان بن عبد الله فرجع إلى مكة فمات بها كافرا وأما نوفل فضرب بطن فرسه يوم الأحزاب ليدخل الخندق فوقع في الخندق مع فرسه فتحطم جميعا وقتله الله فطلب المشكون هذا في يوم الخندق فطلب المشكون جيفته بالثمن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوه فإنه خبيث الجيفة خبيث الديا قال الله تعالى ولا يزالون أي الكفار يقاتلونكم أيها المؤمنون حتى أي كي يردوكم أي يصرفوكم عن دينكم ان استطاعوا قال قدروا ثم سهّدّهم بقوله وما يرتدد أيرجع أي منكم عن دينه إلى دينهم فيموت قال عطف على يرتدد إن فيموت مجزومة معطوف على يرتد المجزوم اللي هو فعل الشرط فيموت وهو كافر أي مرتدا قال ومن رفع ابتلاء خبره فأولئك حبطت أعمالهم أي بطلت حسناتهم في الدنيا والآخرة لأن عبادتهم لم تصح في الدنيا فلم يجازوا عليها في الأخرى وأولئك أصحاب النار هم فيها خاردون قال في هذا دليل للشافعي وأحمد أن الردة لا تحبط العمل حتى يموت مرتدا وأبو حنيفة ومالك يبطلانه بالردة وإن رجع مسلما واختلفوا في حكم المرتد وهو الذي يكفر بعد إسلامه والعياذ بالله فقال أبو حنيفة يجب قتله في الحال ولكن يستحب أن يحبس ثلاثة أيام ويعرض عليه الإسلام وتكشف شبهته فإن أستم وإلا قتل ويكره القتل قبل العرض وقال مالك وأحمد يجب أن يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل إن أجاب الاستتابة وقال الشافعي تجب استتابته في الحال فإن أصر قتل وإن أسلم صحة وتلك واختلفوا في المرأة إذا ارتدت فقال أبو حنيفة تحبس وتخرج في كل أيام ووضحنا أن هنا في خطأ ما تحبس وتخرج في كل أيام كأن في كلمة ساقطة هنا مثلا تحبس وتخرج في كل أيام ويعرض عليها الإسلام وتضرب حتى تسلم ولا تقتل عند الثلاث حكمها الرجل في الاستتابة والقتل ولما منزلت الآية قال أصحب السرية يا رسول الله نؤجر على فعلنا هذا فأنزل الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا لأنهم فرقوا أهلهم ومنازلهم وجاهدوا فجعلها جهادا جمع بين هذه الخصال ترغيبا وإن كان الثواب حاصلا بكل واحدة منها في سبيل الله أي طاعة الله أولئك يرجون رحمة الله أخبر انهم على رجاء الرحمة ورحمة رسمت بالتاء في سبعة مواضع وقف عليها بالهائي ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب والكسائي على الأصل يعني والجمهور يقفون عليها بالتاء مراعاة للرسم والله غفور رحيم يغفر الخطأ ويجزي الثواب والأجر قال وكانت الخمر حلالا إجماعا هذا يتصب بما بعدهم وكانت الخمر حلالا إجماعا وكان المسلمون يشربونها فجاء معاذ بن جبل وعمر بن الخطاب بجماعة فقالوا يا رسول الله في الخمر فإنها مذهبة للعقل مسلمة للمال وروي أنه سئل عن الخمر والميسر معا فنزلت يسألونك عن الخمر قال وهو المس وهو المسكر لأنه يخمر العقل أن يستره والميسر القمار لأنه يأخذ مال غيره بسهولة ويسر يذكر أصل المعنى اللغوي حتى في الخمر الذكر أن يسألونك عن جواز تناولهما واستعمالهما لأن السؤال لم يكن عن أعيانهما لا يسألون عن تعريف الخمر ما هو الخمر مثلا لكن السؤال عن حكم استعمال الخمر والميسر بشرب الخمر أو ممارسة الميسر قل فيهما إثم كبير أي وزر قرى حمزة والكسائي إثم كثير بالثائل المثلثه والبقولة بالباء فتركها قوم لقوله إثم كبير وشربها قوم لقوله ومنافع للناس بلذة الشرب والفرح وإصابة المال من غير كد ولا تعب ثم دع عبد الرحمن بن عوف جماعة فسكئوا فأمهم بعضهم في المغرب فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون بحذف لا فنزل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فتركوها في حال السكر ثم دعا عتبان بن مالك جماعة فشربوا الخمر فانشد سعد بن أبي وقاص قصيدة في أهجاب الأنصار فضرب بعض الأنصار رأس سعد بلحي جمل فشجه مضحة فشكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر اللهم بين لنا في الخمر بي بيانا شفاء فنزل إنما الخمر والميسر في المائدة إلى قوله فهل أنتم منتهون فقال عمر انتهينا فحرمت الخمر وأريفت تذكر هنا مراحل تحريم الخمر قالوا الخمر ما غلا وشتد وقذف بالزمد من غير طبخ النار من عصير العنب والرطب ونقي الزبيب والتمر وغيرها يحد شاربه ويفسق ويكفر مستحلها باتفاق لأمة الثلاثة وقال أبو حريف إنما يكفر باستحلال ما اتخذ من عصير العنب فقط ولا يحد عنده بشرب غيره حتى يسكر قالوا قدر الحد للحر أربعون جلدة عند الشافعي وثمانون عند الثلاثة ويتنصف تنصف بالرقي لاتفاقهم. والمايسر قال ابن عباس كان الرجل في الجاهلية يخاطر كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على أهله وماله فأيهما قمر صاحبه ذاب أهله وماله فأنزل الله الآية. وكان أصل الميسر أن أهل السروت من العرب يشترون جزورا ويجزئونها عشرة أجزاء، ثم يقتسمون عليها بعشر قداح. يقال لها الأزلام. لسبعة منها أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها فمن خرج سهمه من السبعة أخذ نصيبه ومن خرج سهمه من الثلاثة لا يأخذ شيئا ويغرم ثمن الجزور كله ثم يدفعون ذلك الجزور إلى الفقراء ولا يأكلون منه شيئا وكانوا يفتخرون بذلك ويذنبون من لم يفعله قال وإثمهما بعد التحريم أكبر من نفعهما قبله طبعا هنا يذكر وجها في معنى وفهمهما أكبر من نفعهما، يعني وقد يناقش هذا الوجه. ويسألون كمذا ينفقون إن في الصدقة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حثهم على الصدقة، فقالوا ماذا ننفق؟ قل العفو. قال هو ما فضل عن الحاجة. قرأ أبو عمرو العفو بالرفع معناه الذي تنفقونه هو العفو، وقرأ الباقون بالنصب أي قل أنفق العفو. فمنوسيخ بأيات الزكاة. ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة فقال كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة المعنى هكذا يبين الله لكم الآيات في أمر الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون في أمرهم <تصفيق> فتسعون فيما ولا حكفيهم ولا وقف على تتفكرون لألا يفصل بين العامل ومعموله ويسألونك عن اليتامى لما نزل قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم وقولوا إن الذين يأكلون أموال اليتامة ظلما فتركوهم واجتنبوا مؤاكلتهم فاشتد ذلك عليهم فسالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير أي الإصلاح لأموالهم من غير أجرة ولا أخذ عوض خير وأعظم أجرة وإن تخلطوهم أي تخلطوا أموالكم إلى أموالهم وتشاركوهم فيها فإخوانكم أي فهم إخوانكم في الدين لأن لأن الأخ يصيب بما لي أخيه ويعين بعضهم بعضا والله يعلم المفسد لأمواله من المستحيل لها ولو شاء الله إعنتكم لا عنتكم هنا قدر المفعول <تصفيق> توضيحا بس لكن هو يعني في الكلام الفصيح يعني في مفعول شاء لو دل عليه الخبر أو دل عليه الجواب فلا يذكرين ولو شاء الله اعناتكم لا اعناتكم يقول لا اعناتكم اي لضيق عليكم والعنة المشقة قرأ البزيو لا اعناتكم لا اعناتكم بتسهيل الهمزة بخلاف عنه الباقون بتحقيقها إن الله عزيز آمر بعزة سهل على العباد أو صعب حكيم في صنعه وقوله هنا فعزيز آمر بعزه يعني هذا التفسير في معنى إن الله عزيز حكيم جميل في بيان المناسبة بعد ذكر الحكم يعني مناسبة ختم الآية بعزيز حكيم بعد ذكر آية فيها أحكام يقول آمر بعزة وعزيز معناها أوسع من ذلك ولكن يقول آمر بعزه سهلة على العباد أو صعبة هذا معنى العزة ولا تنكحوا أي لا تتزوجوا المشركات حتى يؤمن والمراد الوثنيات بدليل قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وقوله قوله صلى الله عليه وسلم نتزوج أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا فلا يجوز لمسلم نكاح الوثنيات ولا المجوسيات ولا غيرهن من أنواع المشركات التي لا كتاب لهن بالاتفاق وساب نزولها أن أبا مرثد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تزويج عناق وكانت مشيكة فنزلت ولأمة مؤمنة خير من مشكّة ولو أعجبتكم هنا تحت في الحشّية أشر لي يعني ما يتعلق بقصة عناق هذه أن الأقرب فيها أنها في آية سورة النور الزنى لا ينكح إلا زنيت أو مشكّة وهذا المشهور فيها وهو هنا يعني ذكر في الحشّية نقل كلاما عن ابن حجر فظهر أن هذا الحديث ليس في هذه الآية التي في البقرة إنما هو في الآية التي في النور لكن ذكره الوحدي في أزوب النزول في هذه الآية التي في البقرة عن ابن عباس فهو المشهور فيها أنها في آية النور <تصفيق> ولامة مؤمنة خير من مشيثة ولو أعجبتكم بجمالها ومالها نزلت في خنساء وليدة سوداء كانت لحذيفة ابن اليمان قال حذيفته يا خنساء قد ذكرتي في الملأي على سوادك ودهامته يعني كانت أما وكانت على الإيمان فقول قد ذكرت في الملأ على سوادك ودهامتك فأعتقها وتزوجها والمراد كل مرأة مؤمنة حرة كانت أو أمة هنا كلام هنا في تفسيره يعني بعد التصة ذكر في تفسيره أن الأما هنا ليست في مقبل الحرة يعني على ما يذكر هنا في التفسير أما أمر الله سبحانه وتعالى قالوا ولا تنكحوا المشركين أي لا تزوجوهم حتى يؤمنوا فلا يجوز تزويج مسلمة بكافر إجماعا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم لأن الخلق كلهم عبيد الله وإيمانه ولو هنا بمعنى إن وإن أعجبكم يعني أولئك يعني المشركين يدعون إلى أعمال أهل النار قدر مضافا والله يدعو على لسان رسله إلى الجنة والمغفرة أي إلى أعمالها بإذنه بإرادته ويبين آياته أوامره ونواهيه للناس لعلهم يتذكرون يتعظون. وكانت اليهود إذا حاضت منهم المرأة لم يؤاتلوها دا حسن جدا بأنه يصن وضع العلامة الفاصلة بين الآيات قبل ذكر قصة الآية دا يعني يزيل اللبس اللي كان بيقع في فيما يحتاج إن هو ينبه فيه أن الكلام يتعلق بالآية التي تريها هذا أفضل هنا في التنسيق لا الأمر يعني. وكانت اليهود إذا حاضت منهم المرأة لم يأكلوها ولم يشاربوها ولم يجالسوها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قال هو مصدر حاضت تحيض حيضا ومحيضا وأصله الانفجار والسلام والمعنى يسألونك عن الوضع في زمن المحيض قل هو أذن أي مستقذر يؤذي من يقربه مجامعا فاعتزل النساء في المحيض فاتركوا مجامعتهن أيام حيضهن ولا تقربهن مجامعين فيحرم وضع الحائض ويعصي فاعله بالاتفاق أما الملامسة والمضاجعة معها فجائز بالاتفاق واختلف الأئمة في وجوب الكثارة على من وطئ الحائض فذاب, فذاب أكثرهم أنه لا كثارة عليه منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة قالوا يستغفر الله ويتوب إليه ويستحب عند الشفعي أن يتصدق بدينار إن جامع في إقبال الدم أو بنصف دينار إن جامع في إدباله وثاب قوم إلى وجوب الكثارة عليه منهم الإمام أحمد رضي الله عنه فيجب عنده على من جامع ولو بحائل قبل انقطاع الحيض في الفرج دينار أو نصفه على التخير ويجزئ إلى مسكين واحد كنذر مطلق وتسقط بالعجز وكذا هي إن طاوعته ولو كان ناسيا أو, مكرهاً أو جاه أو جاهل الحيض أو التحريم أو هما يعني الرجل المرأة والله أعلم حتى يطهرن أي ينقاطع الدم وقرأ حمزة والكسائي وابو بكر عن عاصم وخلف يطهرن بفتح الطاء والهاء ما يعني يغتسل فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن أي جامعهن من حيث أمركم الله والمرض الفرج قال ابن عباس طوهن في الفرج ولا تعدوه إلى غيره أي اتقوا الأدبار ولا يجوز وطء الحائض حتى ينقطع دمها وتغتسل عند الشافعي ومالك وأحمد وعند أبي حنيفة يجوز وطأها إذا انقطع دمها نهاية حيضها وإن لم تغتسل. إن الله يحب التوابين من الذنوب ولا يعودون إليها ويحب المتطهرين من الشرك وبالماء من الأحداث والنجاسات نساؤكم قال مبتدأ خبره حرف لكم أي مزرع ومنبة للولد بمنزلة الأرض للنبات تشبيها لما يلقى في أرحمهن من النطف للبرزر فات حرفكم نساءكم الناشئتم مقبلات ومدبرات المعنى جامعهن من أي شق من أي شق شئتم في المأتة وكانت اليهود تقول في الذي يأتي مرأته من دبورها في قولها إن الولد يكون أحول فنزلت نساءكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم ولا يجوز إتيان المرأة في دبورها بالاتفاق وعن مالك رضي الله عنه أنه قيل له إنه نقل عنك أنك أبحته فقال كذبوا علي كذبوا علي وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من اتى امراه في دبرها وعن ابي هريره ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى حائضا أو امراه في دبرها او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم قال رواهنا كل رواهنا كلهن الاثرم قرأ أبو عمرو أبو جعفر وارش شيتم بغير همز والباقون بالهمز وقدموا لأنفسكم قال التسمية عند الجماع وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتى أحدكم أهله فليقل اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان واتقوا الله على كل حال واعلموا أنكم ملاقوه صائرون إليه فاستعدوا له وبشر المؤمنين يا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم جمع يمين نزلت في من حلف ألا يفعل شيئا وكان حنثه أولى والعرضة أصلها الشدة والقوة معنى الآية لا تجعلوا الحلف بالله سببا مانعا لكم من البر والتقوى يدعى أحدكم إلى صلة رحم أو بر فيقول حلفت بالله ألا أفعله فيعتلوا بيمينه في ترك البر هذا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا يقول أن تبروا أي ألا تبروا كقوله يبين الله لكم ان تضلوا اي لئلا تضلوا وإن يعني يقول يبين الله لكم ان تضلوا تضلوا. هذا مفعول لعدي فهي لعلها هنا يعني انتبروا يصح يقول الا تبروا ولكن يعني برضه في مقدر في التفسير هي انتبروا تبروا تبروا حتى هو يوضحها بقوله أي تضلوا في آية يبين الله لكم أن تضلوا يقال لألا تضلوا كراهة أن تضلوا ونحو ذلك وتتقوا وتصلح أي لا تجعلوا الحرف بالله شاء مانعا لكم من البر والتق والإصلاح بين الناس قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرى غيرها خيرا منها فليكثر عن يمينه ويفعل الذي هو خير والله سميع عليم بنائياتكم لا يؤخذكم أي لا يعاقبكم الله باللغو اللغو كل مطروح من الكلام لا يعتد به وأصله الباطل واللغو في اليمين ما سبق إليه اللسان من غير قصد اليمين نح لا والله وبل والله عند الشافعي وأحمد وعند أبي حنيفة ومالك هو أن يحلف على شيء يرى أنه صادق ثم يظهر خلاف ذلك ولا كفارة فيه ولا إثم بالاتفاق وقوله في أيمانكم حال من اللغو أي باللغو كائدا في أيمانكم ولكن يؤاخذكم أي يعاقبكم بما كسبت أي نوت قلوبكم وفهتم به قرأ ورشن طبعا هنا يقول وفوهتم به باعتبر أن الكلام أصنع على اليمين بما كسبت قلوبكم نوت عقدة الأيمان بما عقدتم الأيمان يعني وفوهتم به هذا معلوم من كونه يمينا قرأ ورشن أبو جعفر يواخذكم بفتح الواوي بغير همز والله غفور حليم لا يعجل بالمؤاخذة قال وتنعقد اليمين بالله وبأسمائه وصفاته بالاتفاق وعند الثلاثة تنعقد إذا حلف بكلام الله أو بالمصحف أو بالقرآن خلافا لأبي حنيفة وتنعقد عند الإمام أحمد بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة خلافا للثلاثة فإذا حلف على أمر مستقبل فحنث فعليه كثارة بالاتفاق وإن حلف على أمر ماض أنه كان ولم يكن أو بالعكس عالما كان أو جاهلا فحنث فهي اليمين الغموس لغمسه في الإثم فتجب الكثارة عند الشافعي ولا تجب عند الثلاثة لأنه إن كان عالماً فهي كبيرة ولا كثارة في الكبائر وإن كان جاهلاً فهي, فهي يمين أن له قال وقد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بيمين كاذبة نازع الله فيها حوله وقوته عجل الله له العقوبة قبل ثلاث. وصفة اليمين هو الحديث يذكر في في الأخبار والتحذير من اليمين الكاذبة لكن هو غير غير معلوم يعني في كتب الحديث يعني بس بيذكرو حتى لو قصص تذكر فيه من فعل ذلك ثم وقع به عذاب نحو هذا والله تعالى أعلم يقول وصفة اليمين اللي هو اليمين مذكور هنا أن يقول تقلدت الحول والقوة دون حول الله وقوته إلى حول وقوته إلا لم ما قلته حقا ونقل أن بعض الناس حلف بهذه اليمين وكان كاذبا فهلك في يومه ذكر ذلك في شرح المقامات للشريشي بأفسط من هذا وغيره أيضاً يعني القصص هذه تذكر في كتب الأخبار ونحوها للذين يقولون قال يقسمون من نسائهم المعنى يبعدون من نسائهم مؤلينة يعني حالفين أو مقسمين تربص أي انتظاروا أربعة أشهر تلخيصهم استقر للمؤلينة تربص أربعة أشهر والإلاء من المرأة عند مالك والشفعي وأحمد أن يحلف أن يقربها أكثر من أربعة أشهر فإذا مضت وقفا فإما أن يجامع أو يطلق فإن انتنع طلق عليه القاضي وإن عجز عن الجماع فاء بلسانه فيقول إذا قدرت جمعته وعند أبي حنيفة هو أن يخلف أن لا يقربها أربعة أشهر فصاعدا أو أن يقربها مطلقا وعليه كفارة إن وطئها قبل المدة فإن انقضت الأربعة أشهر وقعت تطليقة بائنة عند أبي حنيفة <تصفيق> هي لا يحتاج فيها لحكم القاضيين أو تفريق القاضي ومدة الإيلاء في الحر والعبد سواء عند الشافعي وأحمد وعند أبي حنيفة ومالك يتنصف بالرق فأبو حنيفة يعتبر رقة المرأة ومالك يعتبر رقة الزوج كما قال في الطلاق ويأتي ذكره قريبا الطلاق يعني في الطلاق مرتين قضية التنصيف في في العبد والأمة قضية التنصيف يعني في العبد هل يا ترى يعتبر في يعتبر في عبودية الزوج أم في عبودية الزوجة وأحال يأتي بعد ذلك فإن فاءوا رجعوا عن اليمين فإن الله غفور للمؤمنين رحيم لهم وإن عزموا الطلاق أي أوقعوه وأصل العزم والعزيمه عقد القلب على انضاء شيء يريد فعله والطلاق هو حل قيد النكاح أو بعضه بوقوع ما يملكه من عدد الطلقات أو بعضها وأصله من الإطلاق. فإن الله سميع لقولهم عليم بنيةهم. والمطلقات أي المخليات من حبال أزواجهن بعد الدخول بهن. المخليات من حبال أزواجهن هذا من من استخدام اللغة للمطلقات. بعد الدخول بهن هذا من التخصيص في الآية الأخرى. <تصفيق> يعني الجملة فيها جزء يتعلق بالمعنى معنى المطلقات وفيها جزء يتعلق بحكم حكم علم تخصيصه من آية أخرى والمطلقات يتربصنا قال أنتظرنا طب ما الآية الأخرى اللي أنا أقصدها الآن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها في التي لم يدخل بها طيب يا قال انتظبنا وهذا خبر معناه أمر أي يا رب بأنفسهن فلا يتزوجنا ثلاثة قرو جمع قر بفتح القاف قد يضم يقال قر وقر, وقر ومعناه في اللغة الوقت المعتاد تردده وهو الحيد عند أبي حنيفة وأحمد والطهر عند مالك والشافعي يعني هو هنا في اللغة اللي هو المعنى الذي يشترك فيه الحيد والطهر إن خلاف بعد ذلك في تعييني هو الحيض من الطهر قال وفائدة الخلاف أن المعتددة إذا شرعت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها عند من يجعله الطهر ويحسب بيئة الطهر اللي وقع فيه الطلاق قاما أو قاما عند جعل لا تنقضي عدتها حتى تطهر من الحيضة الثالثة وزاد الإمام أحمد حتى تغتسل أو يمضي وقت صلاة ولا يحل لهن أن يكترن ما خلق الله وهو أن يريد الرجل مراجعتها فتقول قد حبت الثالثة أو ينكر الحبل ليبطل حق الزوج من الرجعة والولد وربما أسقطت الولد خوفا ألا تعود إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر لأن المؤمن يخاف هذا الفعل وبعولتهن طعن هو هذا الكتمان قد يكون على الضد يعني هنا الصور التي ذكرها كأن تخاف مراجعة لا تريد مراجعة الرجل وقد تكتم لأنها تريد مراجعة فتكتب إنها حادث الثالثة مثلا ليظن أن أن ما زالت أنها ما زالت في العدة إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر لأن المؤمن يخاف هذا الفعل وبعولتهن جمعوا بعل وهو الزوج سمي بذلك لقيامه بِأَمْرِ الزوجة وَأَصْلُ البعل السيد والمالك والبعال والنكاح قَالَتْهُمْ حق بردهن قال أولى برجعتهن في ذلك في الْعِدَّةِ إن أَرَادُوا أي الزوج والزوجة والولي برجعة إصلاحا فصل هذا التفصيل لأن هنا الضمير للجمع لا للمثن يقول أن أرادوا يبقى الزوجة والزوجة هذان اثنان قال والولي يكون الجمع إن أرادوا إصلاحا بينهما وحسن عشرة ولهن على الرجال مثل الذي عليهن للرجال من الحقوق بالمعروف بما عرف شرعا قال صلى الله عليه وسلم إن أتمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم وللرجال عليه إن درجة بالمهل وإنفاق المال قرأ يعقب عليهن بضم الهاء حيث وقع والله عزيز حكيم قال صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها الطلاق مرتين الطلاق تقديره عدد الطلاق الذي يملك الزوج بعده الرجع مرتين كان الناس في الابتداء يطلقون من غير حصر ولا عدد وكان الرجل يطلق امرأته فإذا قربت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها كذلك ثم راجعها يقصد بذلك مضارتها فنزلت الآية وقوله مرتان أي مرة بعد مرة ولم يرد الجمعة بينهما فإن راجعها بعد الثانية فإمساكم بمعروف الكلام متصل فإمساكم بمعروف شرعا أي يمسكها بما عرف من الحقوق ولا يراجعها بقصد تطوير العدة مضارة لها أو تسريح بإحسان أصوى تسريح الإرسال تطلق من التطلق المعروف تروقها تقصدها بسوء وصريح اللفظ الذي يقع به الطلاق من غير نية عند مالك والشافعي ثلاثة الطلاق والفراق والسراح وعند أبي حنيفة وأحمد هو لفظ الطلاق واختلف الأئمة فيما إذا كان طبعا هنا مقيد بإذا كان من غير نية قال اختلف الأئمة فيما إذا كان أحد الزوجين رقيقا فقال مالك والشافعي وأحمد هذه المسألة التي حال عليها منذ قليل فقال مالك والشافعي وأحمد يعتبر عدد الطلاق بالزوج فيملك الحر على زوجته الأمة ثلاثة طلقات والعبد لا يملك على زوجته الحرة إلا طلقتين باعتبر أن الثلاثة إذا نصفت ستكون واحد ونصف ما فيش نصف طلقة فتكون طلقتين وقال أبو حنيفة لاعتبر بالمرأة فيملك العبد على زوجته الحرة ثلاثة طلقات ولا يملك الحر على زوجته الأم إلا طلقتين ولا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا مما يتيتموهن من المهور شيئا ثم استثنى الخلعة فقال إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله تقديره إلا أن يخاف ترك حدود الله المعروفة شرعا من حسن الصحبة قرأ أبو جعفر وحمزة ويعقوب يخاف بضم أن يعلم ذلك منهما يعني يعلم المسلمون والقاضي ذلك من الزوجين بدليل قوله فإن خفتم فجعل الخوف لغير الزوجين كلام متصل فإن خفتم هذا يقول هذا دليل يخاف فإن هؤلاء يعني الخائفون هنا في قوله تعالى فإن خفتم هنا ليس على ما يذكرون أنه ليس الزوج والزوجة يعني إلا يخاف فالخوف وقع منه يقول فجعل الخوف لغير الزوجين ولم يقل فإن قال وقر الباقون بفتح الياء إلا أن يخاف أي يعلم الزوجان من أنفسهما ألا يقيم حدود الله؟ طيب، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله؟ ما محل ألا يقيم حدود الله؟ إلا أن يخاف لا يقيم حدود الله؟ مفعول به. نعم، طيب، إلا أي يخاف، إلا يقيم حدود الله، ما محله إلا يقيم حدود الله؟ لا ليست زيناء فعل، طب الألف. يقولوا يمنع الفعل طب والالف الالف ما محلها في يخاف الالف هي نائب ها. إزاي ما فول بي ثاني؟ يعني المعنى حيبقى عارف إزاي كده؟ هذا بدل، هذا بدل. إلا أي يخاف، إلا يقيم. هذا هو المخوف منهما. صح ولا إلا إلّا إلّا أي يخاف عدم إقامتهما حدود الله. هذا هو المخوف. هذا بدل. يقول نعم اشتمال بدل اشتمال فإن خفتم أو إلا أي أي خاف ألا يقيم حدود الله يقول نزلت يقول مفسر نزلت في جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول وزوجها ثابت بن قيس بن شماس وكان يحبها وهي تبغضه وكان قد أعطاه حديقة فاستدت بها نفسها منه وهو أول خلع في الإسلام فلا جناح عليهما أي على الزوج فيما أخذ ولا على الزوجة فيما افتدت به نفسها من المال لأنها ممنوعة من اتلاف المال بغير حق وهذه الآية دليل جواز الخلع بسؤال الزوجة على مال تفتدي به نفسها واختلف الأئمة في الخلع وقال الثلاثه هو تطليقة بائنة وقال أحمد هو فسخ عصمة إذا وقع بلفظ خلع أو فسخ أو مفادات لا ينقص عدد الطلاق وهو قول ابن عباس وعبد الله بن عمر واحتج ابن عباس بقوله تعالى الطلاق مرتين ثم قال فلا جناح عليهما في ما به ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره كلام سيدنا عباس كأنهم وكأن الأمر وإن كان في حالة واحدة يعني طلاق مرتين ثم بعد ذلك فلا جناح عليهما في ما افترد به فلم تحسب ثم بعد فان طلقها يقول ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدها ولم يكن الخلع حكم يعتد به فلو كان الفرط طلاقا لكان الطلاق اربعا قال ولانها فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته فكان فسخا كسائر الفسوخ ومن قال هو طلقه جعل الطلقه الثالثه أو تسريح باحسان طعا هو التقسيم هذا التقسيم بهذه الطريقه غير لازم يعني ممكن حد يجعل الطلقه الثالثه ممكن حد يجعل الطلقه الثالثه قوله تعالى تس او تسريح باحسان ولا يقول بقول امام احمد ممكن عادي يقع مثل هذا لا أن هذا يلزم منه ذلك أو هذا يلزم منه ذلك تلك حدود الله أي هذه أوامره ونواهيه فلا تعتدوها لا تتجاوزوها ومن يتعد حدود الله يتجاوزها فأولئك هم الظالمون فإن طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعده أي بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره غير مطلقها فيجامعها والنكاح شرعا يتناول العقدة والوضع جميعا، فهو حق فهو حقيقة فيهما عند الإمام أحمد، وعند أبي حنيفة عند أبي حنيفة ومالك هو حقيقة في الوظي مجاز في العقد، وعند الشافعية بالعكس، وهو في اللغة الضم والجمع، فعلى القول بأنه حقيقة في العقد، فهو ضم وجمع بالنسبة إلى الإيجاب والقبول، فإن القبول يضم ويجمع إلى الإيجاب، وعلى القول بأنه حقيقة في الوظي. هي المسألة مشهورة مسألة العقد والوضع في كلمة النكاح وورودها في القرآن على الثلاثة أوجه قالوا على القول بأنه حقيقة في الوضع فهو ضم وجمع بالنسبة إلى جمع أحد الفرجين إلى الآخر وضمه إليه لأن الزوجين حالة الوضع يجتمعان وينضم كل واحد منهما إلى صاحبه حتى يصير كالشخص الواحد أنا بقول وروده في القرآن على الثلاثة أوجه هنا وجهان ضم الوجه الثالث من المقصود بورودها في القرآن على ثلاثة أوجه الواجه الأول أنه العقد الوجه الثاني أنه الوط... الواجه الثالث الجمع بين الاثنين قال الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصحه والحقيقة لا تستلزم المجاز والمجاز يستلزمها بالاتفاق عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت مرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاق فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك قوله فإن طلقها أي الزوج الثاني فلا جناح عليهما أي على الزوج الأول والزوجة بعد القضاء عدة أن يتراجع أي يرجع كل واحد منهما إلى صاحبه بنكاح جديد إن ظن أي رجوى أي يقيم حدود الله الواجبة في حق الزوجية وقال مجاهد إن علم أن, نكاحهم أن نكاحهما غير دلسة وهي التحليل وهي التدليس أو خداع واختلف رئمة في الرجل إذا تزوج امرأة طلقت ثلاثا ليحلها للزوج الأول فقال مالك وأحمد أن نكاح باطل ولا تحل للأول وقال أبو حنيفة والشافعي أن صحيح ويحصل به التحليل إذا لم يشترط في النكاح مع الثاني أن يفارقها غير أنه يقرأ إذا كان في عزمه ما ذلك وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ما أمرهم به لأن هذا المفعول وإذا طلقت النساء فبلغنا أجلهن أي من انقضاء العدة نزلت في ثابت بن ياسر الأنصري طلق امراته فلما دنت عدتها راجعها ثم طلقها مضارة فأمسكوهن راجعوهن بمعروف من غير طلب ضرار بالمراجعة أو سرحوهن أتركوهن بمعروف حتى تنقضي عدتهن فيكن أملك بأنفسهن، ولا تمسكوهن ضرارا، أي لا تقصدوا بالرجعة المضارة لتعتدوا لتظلموهن بتطويل الحبس. وما يفعل ذلك؟ قال الليث عن الكسائي يفعل يفعل ذلك بإضغام ذلك في اللام حيث وقع. فقد ظلم نفسه بتعريضه. إلى عذاب الله قرأ أبو عمر وورش وحمزة والكسائي وخلف فقط ظلم حيث وقع بإضغام الدال في الظاوى الباقونة بالإظهار ولا تتخذ آيات الله يهزوة بأن يطلق ويقول كنت لاعبا ويعتق وينكح ويقول كنت لاعبا قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والعتاق واذكروا نعمة الله عليكم بالإيمان نعمة رسمت في أحد عشر موضعا وقف عليها بالهاء ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب وما أنزل عليكم من الكتاب أي القرآن والحكمة يعني السنة يعظكم به بالنازل عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم تأكيد وتهديد ثم خاطب الأزواج والأولياء فقال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي انقضت عدتهن. هنا البلوغ الأجل في هذه الآية في الآية الأولى بمعنى انقضاء العدة فإذا طلقت من نساء فبلغ أجلون انقضت عدتهن نزلت في جميلة بنت يسار أخت معقل بن يسار مزني كان تحت أبي البراع عصر بن عدي بن عجلان فطلقها فلما انقضت عدتها جاء يخطبها فقال له أخوها زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدا وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله تعالى فلا تعضروهن أصل عضلي المنع والشد المعنى لا تمنعهن لا من أن ينكحن أزواجهن الذين يغبن فيهم ويصلحون لهن إذا ترادوا أي الخطاب والنساء بينهم بالمعروف بعقد حلال ومهر جائز ذلك أي النهي يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أيها الجمع يقول أيها الجمع للمين في ذلكم أذكى أي خير لكم وأطهر لقلوبكم من الجيبة والله يعلم ما في قلب أحدهما من حب الآخر وأنتم لا تعلمون ذلك فلما نزلت الآية قال أخوها الآن افعلوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والوالدات أي المطلقات التي لهن أولاد من أزواجهن يرضعن أولادهن قال خبر ومعناه أمر استحباب واختلف الائمه هل تجبر الأم على إرضاع ولدها؟ فقال أبو حريفة وأحمد لا تجبر إلا أن اضطر إليها ويخشى عليه وقال مالك تجبر إن كانت تحت الأب أو رجعية إلا أن تكون علية القدر فلا تجبر إلا إلا لا يقبل فلي غيرها أو يكون الأب معسرا أو ميتا وليس للولد مال، وقال الشافعي يجب عليها إرضاعه اللبأ ثم بعده لو أول اللبن يعني ثم بعده إن لم يوجد إلا هي أو أجنبية وجب إرضاعه فإن وجدت لم تجبر الأم واختلفوا فيما إذا طلبت الأم أجرة مثلها في إرضاع ولادها فقال أبو حنيفة لها ذلك بشرط ألا تكون في عصمة الأب ولا عدته فإن وجد متبذعة أو من ترضع بدون أجرة المثل كان للأب أن يسترضع غير الأم بشرط أن تكون المرضعة عند الأم لأن الحضانة لها وقال مالك لها طلب أجرة مثلي بعد البينونة ولو في العدة فإن وجد من يرضعه بدون أجرة المثل فإن كان ذلك عند الأم فتخير بين إرضاعه بذلك أو تسليمه للظئر وليس لها طلب أجرة المثل فإن لم يكن عندها فليس له ذلك ولو كانت المرضعة متبرعة هذا متصب بسبب وعليها أن يرضعه عند أمه ولا يخرجه من حضانتها كقول أبي حنيفة وقال الشافعي لها أخذ الأجرة في العصمة والبينونة فإن وجد متبجعة أو من يرضى بدون أجرة مثل فلو انتزع الولد منها وقال أحمد هي أحق بأجرة مثلها ولو وجد متبجعة سواء كانت في حبال الزوجية أو مطلق حولين كاملين يعني 24 شهرا ثم جاء بالتخفيف فقال لمن أراد أن يتم أي يكمل الرضاعة قال هذا منتهى الرضاعة وليس فيما دون ذلك حد محدود وإنما هو على مقدار إصلاح الصبي أو ما يعيش به وعلى المولود له أي الأب رزقهن طعامهن وكسوتهن رزقهن طعامهن وكسوتهن لباسهن بالمعروف أي قدر اليسرى لا تكلف لا تحمل نفس إلا وسعها أي طاقتها لا تضر والدة بولدها فينزع منها بعد رضاها بإرضاعه قرى ابن كثير وابو عمرو ويعقوب تضار برفع الراء نسقا على قوله لا تكلفوا إذا كان نسقا على قوله لا تكلف فالفعل مرفوع وأصله تضار روح فأجغمت الراء في الراء قرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي وخلف ابن بنصب الراء بنصب الراء والفعل مجزوم وقالوا لما أضغبت الرأ في الرأو حركت إلى اخف الحركات وهو النصب، وأبو جعفر بإسكان الرأ، ولا مولود له بولده بأن تلقي الولد إلى أبيه بعدما ألفها تضر بذلك وعلى الوارث أي وارث الصبي عند فقد أبيه مثل ذلك أي مثل الذي كان على أبيه في حياته واختلف الأئمة في وجوب النفقة على القريب، فعند مالك والشافعي لا نفقة للصبي إلا على الوالدين فقط، وعند أبي حنيفة تجب إلا على من ليس بذي رحم محرم كابن العم، وعند أحمد تجب على كل وارث على قدر ميراثه، فإن أراد الوالدان فصالا في فطاما في للصغير قبل الحولين فليكن عن تراض اتفاق منهما وتشاور. قال بأن يستخرج الوالدان رأي العلماء أن الفطام لا يضر. رعما هنا سيقولون أطباء قال واعتبر اتفاقهما لما للأبي من الولاية وللأم من الشفقة فلا جناح أي لا حرج عليهما في الفطام قبل الحولين قرأ يعقوب عليهم بضم الهاء. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم أي لأولادكم مراضع غير أمهاتهم إذا أبت أمهاتهم أن يرضعنهم. أو تعذر لعلة بهن كانقطاع لبن أو أردنا النكاح فلا جناح عليكم إذا سلمتم إلى أمهاتهم ما أتيتم ما سميتم لهن بقدر ما أرضعنا قرى كثير ما أتيتم بقصر الألف ومعناه ما فعلتم والبقون بالمدي أي أعطيتم بالمعروف أي سلمتم الأجر إلى المراضع بطيب نفس وسرور واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير حث وتهديد والذين قال قائم المقام المبتدأ المحذوف أي وأزواج الذين قدر مضافا يتوفون منكم أي يتوفى آجالهم والتوفي أخذ الشيء وافيا ويذرون أزواجا قال ويذرون أن يتركون أزواجا يتربصن أي يعتددن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة أي ليال باتفاق يعني عشر ليال لأن التاريخ بالليلة لأنها أول الشهر واليوم تبع فإن كانت حاملا فانقضاء عدتها بوضع الحمل بالاتفاق فإذا بلغنا أجلهن هذا من التخصيص في, في, في موطن آخر فإذا بلغنا أجلهن إن قضت عدتهن فلا جناح عليكم أيها الأولياء فيما فعلن في أنفسهن من اختيار الأزواج والتزيل بالمعروف والله بما تعملون خبير فيجازيكم عليه ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة بالجناب الطيب والزينة وللدهان بالمطيب بالاتفاق وجوز أبو حنيفة ومالك وأحمد الاكتحال بالأسود للضرورة وعند الشفعي تكتحل به ليلا وتمسحه نهارا للضرورة وأما المطلقة فإن كان طلاقها رجعيا فلا إحداد عليها بالاتفاق هذا بالشيء يذكر وإلا فالآية في عدة الوفاة بالخصوص يقول وأما المطلقة فإن كان طلاقها رجعيا فلا إحداد عليها بالاتفاق وإن كان بائنا فقال أبو حنيفة يجب عليها الإحداد وقال مالك أحمد لا يجب عليها وعند الشافعي يستحب وعند وعنه قول يجب قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أي المعتدات والتعريض التنويح بالشيء وهو ما يلوح بين يبين منه المراد من غير تصريح فالتعريض بالخطبة مباح في العدة من الوفاة والطلاق البائن بالاتفاق نحو قوله إني في مثلك لا راغب ولا تفوتين بنفسك وتجيبه ما يرغب عنك وإن قضي شيء كان ونحوهما ولا يجوز التعريض للرجعية ولا التصريح للبائن قبل انقضاء العدة بالاتفاق. طبعاً إذا كان لا يجوز التعريض للرجعية بأنفم أو لا يجوز التصريح للرجعية أكيد هي. قال ولا التصريح للبائن ولكن يجوز التعريض للبائن قبل انقضاء العدة بالاتفاق. والخطبة التناش النكاح. فإذا خطب الرجل امرأة وأجيب حرم على غيره أن يخطب على خطبته بالاتفاق فلو خالف فعل صح النكاح ولازم عند الثلاثة وقال مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده أو أكننتم أي أضمرتم قر عاصم وحمزة والكسائي وخلف بن عامر وروح عن يعقوب النساء أو أكننتم وشبهه حيث وقع بتحقيق الهمزتين والبقون بتحقيق الأولى وتسير الثانية وهي عند تبدل يا أل. الأولى والثانية اللي هي في النساء في آخر النساء وأول هي وأول أول في أنفسكم قال في قلوبكم خير تبعات عليكم في النجاح علِم أنكم ستذكرونهن ولكم بير إليهن تذكروهن ولكن لا تواعدهن سرا قال والسر الجماع أي لا تصف أنفسكم لهن لكثرة الجماع وإنما قيل للجماء السر لأنه يكون في خفية بين الرجل والمرأة إلا أن تقول قولا معروفا وهو التعريض بالخطوة ولا تعزموا أي تنو عقدة النكاح في العدة حتى يبلغ الكتاب أجله بانقضائها وسميت العدة كتابا لأنها فرض في الكتاب فعقد النكاح في العدة لغير المطلق دون الثلاث باطل بالاتفاق واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا فخافوه عقابه كأنها كأنه فخاف عقابه وهي كذا الصحيح يعني. واعلموا أن الله غفور يغفر حليم لا يعجلوا بالعقوبة لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أي تجامعوهن قرأ حمزة والكسائي وخلف تمسوهن بالالف في الموضعين على المفاعل لأن بدنا كل واحد يلاقي بدنا صاحبه كما قال تعالى من قبل تماس هنا بالالف مفاعل وقرأ الباقون تمسوهن لان فالغشيان وغشيان يكون من فعل الرجل لقوله تعالى حكاية عن مريم ولم يمسسني بشر أو تفرض أي تسم لهن فريضة مهرا نزلت في رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة ولم يسمى لها مهرا ثم طلقها قبل أن يمسها فنزلت هذه الآية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اتعها ولو بقلم سوتك ونفي, الج... ونفي الجناح نفي الجناح عن المطلق لأن الطلاق مكروه وجاء في الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق تلخيصوا لا تبعث عليكم إن أردتم الطلاق قبل الدخول والمسيس فطلقوهن ومتعوهن أصل المتعة والمتاع البلاغ أي أعطوهن ما يتبلغن وينتفعن به على الموسع أي في الساعة منكم قدر قدره أي بقدر وسعه وعلى المقتري الضيق الحال قدره بقدر ضيقه قرأ حمزة الكسائي وخلفو ابن ذكوان وابو جعفر قدره بفتح الدال فيهما والباقون بسكونها وهما لغتان متاعا نصب على المصدر بالمعروف أي بما أمركم الله به من غير ظلم حقا قال مصدر حقا يعني حق يعني حقا حقا فحقا تكون مصدرا يعني في المطلق على المحسنين إلى المطلقات بالتمتع فمن تزوج مراتا ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها قبل المسيس فلها المتعة بالاتفاق وإن طلقها قبل المسيس وقد فرض لها فلها نصف المفروض ولا متعة لها بالاتفاق واختلف الأئمة في المطلقة بعد الدخول فقال الشافعي تستحق المتعة لقوله تعالى وللمطلقة متاع بالمعروف لأن استحقاقها المهرة بمقابلة ما أسلف عليها من منفعة البضع فلها المتعة على وحشة الفرق وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا متعة لها قال واختلفوا لكن لا لها. قالوا في قدر المتعة فقال أبو حنيفة مبلغها إذا اختلف الزوجان قدر نصف مهر مثلها لا يجاوز. وقال الشافعي يستحب الا تنقص عن ثلاثين درهما فإن تنازع قدرها القاضي بنظره معتبرا حالهما. وقال أحمد اعلاها خادم وادناها كسوة تجزئها الصلاة فيها. وقال مالك لا ليس لا أحد محصور وإنما يعطيها شيئا يجري مجرى جراء الهبة بحسب ما يحسن على قدر حاله من يسر وعصر قولوا تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن أي قبل الدخول وقد فرضتم لهن فريضة أي سميتم لهن مهرا فنصف ما فرضتم أي فيجب عليكم نصفه والمراد بالمس الجماع وإن ما يتحدهم قبل المسيس استقر المهر كاملا بالاتفاق واختلفوا فيما إذا خلى الرجل بامرأته ثم طلقها قبل المسيس فقال أبو حنيفة وأحمد لها كمال المهر وعليها العدة وقال الشفائي لها نصف الصداق ولا عدة عليها وقال مالك يعني لم يعتبر الخلوة وقال مالك عليها العدة ولاها نصف المهر فإن طال مقامها معه وقد تلذذ بها وافتذ لها فلها جميع المهر وقد حده ابن القاسم بالعلم إلا أن يعفون أي الزوجات وأصل العفو الترك أي إلا أن تترك المرأة نصيبها فيعود جميع الصداق إلى الزوج أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح وهو الولي عند مالك فيلوز عفوه إن كانت بكرا أو غير جائزة الأمر وعند أبي حنيفة وأحمد والشافعي في الجديد هو الزوج والذي بيدي عطز النكاح وقالوا عن الثلاثة لا يجوز لوليها ترك شيء من صداقها بكرا كانت أو ثيبا هي التي تترك أو كان هي التي تترك ذلك لكن وليها ليس له أن يترك كما لا يجوز له ذلك قبل الطلاق بالاتفاق وكما لا يجوز له أن يهب شيئا من مالها المعنى تعفو المرأة بترك نصيبها للزوج ويعفو الزوج بصرف جميع الصداق إليها هذا على مذهب الثلاثة وأن تعفو قال محله رفع بالإبتداء أي والعفو أقرب للتقوى أي العفو أقرب من أجل التقوى والخطاب للرجال والنساء معناه ويعفو بعضكم عن بعض أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم أي لا تنسوا تفضل بعضكم على بعض بإعطاء الرجل جميع الصداق وترك المرأة نصيبها منه إن الله بما تعملون بصير خبر في ضمنه الوعد للمحسني والحربان لغيره حافظوا داوم على الصلوات أي المكتوبات بمواقيتها وحدودها والصلاة الوسطى وخصت بالذكر تفضيلا وهي العصر عند أبي حنيفة وأحمد لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق شغلون عن, عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقلوبهم وقبورهم نارا وقال لأنها بين صلاتين هار وصلاتين ليل وقد خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالتغليل وعند مالك والشافعي هي صلاة الفجر يقصد الوسطى لأن الله تعالى قال وقوموا لله قانتين والقنوت طول القيام وصلاة الصح مخصوصة بطول القيام وبالقنوت ولأنها بين صلاتين جمع وهي لا تقصر ولا تجمع إلى غيرها وقوموا لله بين صلاتين جمع المغرب والعشاء و يجمعان والظهر والعصر يجمعان وقوموا لله في صلاتكم قانتين طائعين خاضعين والقنوت في صلاة الصبح عند مالك قبل الركوع سرًا وعند الشافعي بعده جهرًا وساتي ذكر مذهب أبي حنيفة وأحمد في القنوت في صلاة الوتر في سورة الفجر إن شاء الله تعالى وأصل قناوت الطاعة روى عن زيد الدقى أنه قال كنا نتكلم في الصلاة إلى أن نزل وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام فإن خفتم من عدو وغيره فرجالا أي فصلوا رجالا جمع راجل أو ركبانا على دوابكم جمع راكب المعنى إن لم تمكنكم إن لم تمكنكم الصلاة قانتين فصلوا رجالة وركبانا يعني رجالا يعني وركبانا وهذا في حال القتال والمسايفة أي ضرب السيف يصلي حيث كان وجهه إلى القبلة وغيرها يومئ بالركوع والسجود على قدر الطاقة ويجعل السجود أخفض من الركوع وبذلك قال مالك والشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة لا يصلي ماشيا ولا مسايفا إذا لم يمكن الوقوف، ولا ينقص عدد الركعات عندهم بالخوف وسيأتي في سورة النساء بيان أقسام صلاة الخوف وصفتها عقب تفسير قوله تعالى إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا فإذا أمنتم أيزال الخوف فاذكروا الله أي صلوا الصلاوات الخمس واشكروه على الأمن وأداء الصلاة كما علمكم من صلات الخوف وغيرها ما لم تكونوا تعلمون ذكره والذين يتوفون منكم يا معشر الرجال ويذرون يتركون أزواجاً من زوجات وصية لأزواجهم قرأ أبو عمر بن عامر وحزة وحفص وصية بالنصب أي أصول وصية والبقون بالرفع أي فعليهم وصية ملاعاً قال نصب على المصدر أي متعوهن متاعاً إلى الحولي أن يوصي لها بنفقه حول كامل وهي مدة العدة في اتداء الإسلام التي نسخت غير إخراج قال فإن خرجت من منزل زوجها سقطت نفقتها ثم نسخ الحول بأربعة أشهر وعش والنفقه بالميراث فإن خرجنا من قبل أنفسهن فلا جناح عليكم يا أولياء الميت فيما فعلنا في أنفسهن من معروف يعني التزينا والنكاح ولرفع الجناح عن الرجال وجهان أحدهما لا جناح عليكم في قطع النفقه عنهن إذا خرجنا قبل انقضاء الحول والآخر لا جناح عليكم في ترك منعهن من الخروج لأن مقامها في بيت زوجها حولا غير واجب عليها خيرها الله تعالى بين أن تقيم حولا ولا النفقة والسكنة وبين أن تخرج إلى النسخة بأربعة أشهر وعشر اللي هي الآية السابقة لها والسابقة لها أقصد في الترتيب السورة والله عزيز حكيم راعي مصالحهم وللمطلقات متاع بالمعروف لما نزل ومتعهن على الموسيع قدره إلى حقا على المحسنين قال رجل من المسنين إن أحسنت فعلت وإن لم أريد لم أفعل فهم من حقا على المحسنين أنه من باب النافرة فنزلت هذه الآية وجعل الله المتعة لهن بلام التمليك وللمطلقات ثم أكد ذلك بقول حقا على المتقين للشركين وتقدم ذكر الخلاف في الآية المتقدمة لو في الكلام على الخلاف المتعة كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون قال تفهمونها نتوقف هنا عند رأس الربع ونكمل إن شاء الله المرة القادمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتبلي